ذَلِكَ مِنْ أَن بَ إِ الغَيبِنُحيِيهِ إلَيك وَمَا كُ تَ لدييهِم إذ يُلقُونَ أَقُلَامَهُم أَّهُم يَكفُلُ مَرّيَمَ وَمَا كُ تَ وَمَا كُتَ لدييهِم إذ يَخَصمُ